تفسير سورة الشورة بسم الله الرحمن الرحيم وحانكو بلابا يأمك على الله نحريستا قوديا مدقا رحانت بنحريستا حاميم عيم ص الله اعلم بمراده كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم <سؤال> نبيوس وحيك ل غسدشييايا النبيديهرن الله وحيده وحان ووحيده الله عزيز الحكيمك له ما في السماوات وما في الأرض ووهو العلي العظيم الله هو حاوسنا ده وحا سمدا يا دولكه كسغن الله نواسريا وين تكاد السماوات يتفطر من فوقهم والملائكه يسبحون بحمد ربهم والملائكة أولئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وحيقول لهذا إني سماوات كركوة كدل دلاعان ملعقتنا وحيكو تسبيح سن مهد رب قد Musa Dambidafu iseg, Ye või valada texe ja visas ei ole nii hea. Vehel s Eh aad ja etteedamine عليهم بوكيل كوياش على كسكو اوليا لو اويا حالك ادو غنا وكيل كما تهيد وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وت ذرا يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير سيدنا اوي احيان النبي يدهر ايان هذيك سعاد اوو دكتير المكاد يادتك كله وغنا دكتد مال انت كولا كقيامده شاك مال انت اسك احنا جنة ليك واحنا جحيمه الا انكم ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير هذا الله سبحانه وتعالى أدتك وحوك يا أهل أمتك لها لكن أدتك وحوك لها نحر دعلمينتنا مهلا سكيئيا قرقار مدنى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ميسا وحيك يا شيء قالدي ألك سكوا أولياء الله ام با ولي اسغان النول يا وحيد انت الله اكبر الله أكبر لا اله الا الله سورة الشورة ومكية ستحيه كنتن آيادة يكاكو بانتايوانا سورة اللبية فرطنا دي ترتيب تا قرآن ايوه الاحب آيادا وحانك قادنا إنا قرآن كينو كلامك اللي يهجالدنا ويكا عجي سنين يساق وكال الله مادان وانا كتابك الله سبحانه وتعالى وحيو دي نبي صلى الله عليه وسلم شدو وحيو دي نبي يدي كوري oo مشرض الله عن waxay shata inay أ النga ص الله عليه ولم wax ي ku so dagayamaal qب ماlin qba oo hadna وج so ka daadana ي did. A a xba ayaada waxay kalo in hadada ina wa على سبحان ووتعاala كلج الله yahay samaض ايها الاحب قرآن كو عالم قولنا يؤديك سؤوه وناغا وغوها قامي ومال انتقي أمن الشاكيك مجره داتكونا وعلا بقيبات قولنا نارتسعيري قلي قولنا ذكرنا جندا جلي الله وحاودي سننا جل جلاله كو جندا جلي يا إنو نقدره الله سبحانه وتعالى مذنكر أمدا لكن حكمت أيوك ليهي ايوه الله <سؤال> حب مؤمنين تولي قدوا الله سبحانه وتعالى سحنا ماها انعيدان اساقاها انجرگارا لغا دكتو سببتو اساقا وحنا نولايا وحنا الدلاع واضا دن اساقا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب شيقادسكو خلافتان حكم كيسالا يا لو علن كاسنا والله اي برباريا اسغانا تلصارتا حقي سانا ونقن فاطر السماوات والارض جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله هيا عبري سمائينك يا ذلك يا لئن افتينا نوح يا خالهنا ايدينك يا لئن وَنَايِدَنَ أَبُو رَوَاح وَأَحْلَى مِدْهَنَ لَمَّا شَرَا وَأَنَا مَغْلَبَ ذَنَى وَحْوَ الْبَارِكَة لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالسُّطُورِ إِنَّهُ بكل شيء عَلِيمٌ الله يسقى اسكال السماوات كيا دولك حيدو دون رزق وغفد يعدو دونا وكليل يا وحول بنو اوغياي شرع عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيف Allah wuxuu idin jidaya xaqqadinta wuxuu dardarmay Nabiga Nuux iyo kan ku waxyoonay iyo waxaan u dardarnay iyo waxaan u dardarnay Nabiga Ibraahim Nabiga Muuse Nabiga Iisa Alayhi assalaam ka soo hayne og aan dinta oo ah idan dhaxdeeda ku kala tagin waha ku inaad gaalada waxaad الله ايعود تحقي سعيد الربع ادوهانوننا حقي سعيد يئوسو عليا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الذين اورثوا الكتاب من بعدهم في شك منهم مريب من ايسى كالتجن الى اوغيمد علمي دولمي يا حسدرتيس هدي سنجر كلمه الله ري اوغار مرته اوتن يا مد مغعابا ان لسغ لحظودا ولك كوء كتاب كلدحلسيه غداشوده waxay ku sugeeyeen shakidan falizalik fad'u wastaqim kama umirtu wala tattabi' ahwaa'hum wala tattabi' وَقُل آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir sada sadart haddaka ughiyat haqqan tasna usidi laqamray hana ra'in hawadad وحادنا لهذا وحاد رمي وحاد لسودة شيئ كتبتا وحاد الله يفرعين عن دحذين عدالة سماء الله هو ربك أنك يا ربك إن وحاد شقيسا نعيان لانا هيدنكونا وحاد شقيستان بعد لديهين دودنا إنما الله الله إن كل من دحذين حقيسان الله أهان والذين يحاد في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد دادنا يا من دحت الله الله إن كل من دحذنا حق يسان الله اهان كوا <سؤال> كودودا يا الله انت لا يجيب كدب حجج ادو وباطل الاكتيس دشودن الله كودخداي وخاين لهين عذاب الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريكَ لَّ الساعةَ قر الله وَوكُدش كتابكَسحقق علت معك غيس وَوح غيااب إسعددق م الدود يستعجلوا بهه الذيينَ لا يؤمنونَ به وََّذينَ آمن مشفقون مِنه وَععلمون أن الن الحق أ الَّذِينَ يُمارُونَ في السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بعيد وَحَسِبَ الَّذِينَ قَامُوا دَجَّتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَمَيْنَا بِهِمْ كَوْكَبًا وَسَرَيْنَ بِهِمْ هوcomer مساعدنا وحي كسغي هم بادع الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله ونهرس مدنها دومدي سوحون ارزاقه عند دون وانا حق بدنا عزيز الله الله أكبر. لا إله إلا الله ayyuha alahibaa'daha wa hanqa qadana ina in allah subhanahu wa ta'ala wa dambejo. looga dambeeyo hadhi shayla isku khilaf wa isaga lo'a lin isaga tala sarani isagana lo'no qoni isagana aburaysamada noociyada isaga aburaysamada noocyana inoga aburay id allah subhanahu wa ta'ala majjirto الله سبحانه وتعالى يا اسكلا حكمك سمدا يا دولك استغان ارزاق دا واسع يا ادو دوننا كخيريديا الله سبحانه وتعالى اسغانوجيد يدين حق ولميد الدين نبيدي hore la farayo kale deentaas wa in si fi an lo qabsado on laysku khilafin ايها الاحبه وحان كلو ايادان كا قادنا ان ددكا لحقيس لاو ييروا اي ان حقا لاو توسنا دو ان ان هودا غالدا يا ان دتك يا ان لوغاد ان الله <سؤال> سبحانه وتعالى ايها اي الله دتكو دن يا اني سنجيرين وح قرسون دينت اسلامك ايها الاحبه وحانكلو ايدان كا قادنا ان عيد كذا يا اني بادلتا ان الله سبحانه وتعالى بعد ما احق عداده وانا عقاب الارنتاس الله سبحانه وتعالى وكان سوده شي قرانك يا وغارت ايذ قيامته وانا دقمم اي بعد النماء الى السود دجست الساعه دقيامه عن اللودير جروب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب قفك الدون عمل كآخرة ونسيادنا عمل كيسا قفك كي الدون عمل الدنيا وحبان كسنا الدنيا اَخِرَنَا وَأَحْنَا سِيبَ كُمَلِهَا أَم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِنْ سَوَحَ إِلَيْهِنْ قَالَ ذُو شُرَكَانَ لَكُوَا سَأُجِدَ يَدِّينُ أُسَنَا لَأُؤْدْمِنْ هَدَيْسَنْجِرِنْ كَلِمَدَّكَ لَبِحِنْتَ قِيَامَهَ وَالَكَ لَحُكُمِ لَهَا دَحْضَرَ الظَّالِمِينَ تَنَوَحَا أُسُقْنَا دِعَذَابٍ دَرًا ما كسب وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل وحذ كيف ظ منِ توقع سًا وحييكَس بداون ككركاضكو سحضر ما ي عملك فيعمف حييجربار جَّ ووحين كلهين ووحظنا لاتي ساسن وفضل وين ذلك الذي يبشرر الله وَعباد الذيين آمنوا وَامن الصالح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 شكور كاسواكو ابو بشاره يا الله دومدي سكو حق <تصفيق> رميه عمل وانا احسن فلي وحا بعد النبي ويدين ما يوجور حق غدا شدي سونه هاج جائل قرابه نيمو قاف كي وانا كسمد وحان وزياد وانا قالنا وادا بالدا فشكوره ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور من سوى حيدي وحوكم بين بورتالي الله عبدالدان وحو دبال لها الله وحب بي باضلك حقا وحو كسغا كلمة ديسة قرآن كالنو أقياه وحلاب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله وكن أقبل التوبة ذا الدوم ديسة كندا فهم أنت أقنى وحد فليسان ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد الله هو واجبك وحق الرمايه عملك في عنف لا يوحون او سياده فضل جس قالا انا وحاوسنا عذاب درن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما شاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ هَادِ وَالَّذِي وَسِعَ يَدَهُ مَدَّ سَرْحَهُ وَحَيَّ كِبْرِ لَهَا يَنْدُلْ كَوُحُوسَ سَوْسَدَ جِنْ قَدَرُ كُدَانُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دُومَدِ سَوْأُغ يَهُونْ أَرْكَ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الغَيْثَ مِنْ بعد ما قنطوا وينشر رحمته وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ اللَّهُ وَكَانَ سَدَجِيَ الرَّاب كَمَرْكَيْ قَوْسٍ تَنْكَدُ فِي دِيَانَا النَّحْرِسِ سَاءَ اللَّهُ وَغَرْغَرَ الْمَاهْدِيُّ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا وهو على جمعهم اذا شاء قدير وحاكمه على ما ين كان ابورد السماوات كي دلكا يا وحوكو ابوريدح دوده سعده الله سبحانه وتعالى هذون وودا ان ودمانت سو كل 100 الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله أيها الأحباء أيضا وحن كقاضنا إنا وحن دينها إن أعوصنا الله وقالا من عدي الدين إيا شرعي كرد قطا يأدي كل أعذب إيا إدي كل أعذب وكوهة كل الأيانة وسقنا آذين <تصفيق> مال ينتقيامنا وحاذر كيس ايغو كعب سنا يا وحي سمايان يا وحك دعي لكن مؤمن انت وحي قلبر جننا وحين كلي الاكتس وحي دونان تاسنا وفضل وين ايها الله سبحانه وتعالى ان بدن ب بشره يدوم ديس وانا اكسندي ده انت يا حق قارئ سنت سنه ما وحجوره لقد قران كنا وا حق الله حقي سكس دغمنا واحنا بيقول منعا واحنا بيقول منع صلى الله عليه وسلم اسكلي من سديجالد الشاجان الله سبحانه وتعالى وتوبد قبل حمان تسترو اجيب مؤمنين توحون وغفر رح يا اي توبده دونكيس وحونا اللغف رحبا دنياه توبادادون كيسا سيداقف قاديد كيسا هيدا او كواتي كافا كذي مركو كاقو هوسي جيد هو سيسا سيحدة كدبنا اركي قاديد كيسي او دلتاقا أيوه لاحباداد كدب عديس وحاكميدا مركو لدنياه كبيريا اسلاوين إلا من رحمه الله مركا لغربكوا ونأكسني حق سيدابه الرومي اي او هلا الله كانه markay dadku qosaan kadib allah ayana abuurka ya dholka ya waxa ku dhnool isaga na wad inu khalqigi soo kulmiya maalinta qiyam hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحيد كدعو مصيبة ووحي كسبة انقعمه نوحون عليذ كافية وحكبضا وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا مَن تَهِنْ كَ وَلَكَ عَاجِزٌ لَنَايَدُكَ دَحْدِسَ يَدِي مَن سُغْنَانَ لَكَ سَكَّ وَلِيَ غَرْغَارَ مَدْنَا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَ الْأَعْلَامِ عَلَ مَوْجٍ كَالْوَحَكَمِ دِمَارَاكِيبَ تَبَدَّلَ صَوْتُهَا يَدُدْ مَدْبُورَا إِذَا إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور الله حدونا وحجاجي ادبي شمركازي فليستان بيها كركودا ثاسنه وحي على ما وغسق انتقف كستو سمير يا شكرا او يوبقه بما كسبوا ويعفو عن كثير الله حد دون وهلاغا دوما وحي فلن درت ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص وحين اوغان كو كمرم ايات كان نغاينو سنو سغنان ان مالي مغان غالان فما اوتيتم من شيء فمتع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَحِيْ لَيْذِنكَ السيادٌ كَوَاءٌ رَاحَذَنَ لَشْهَدَ وَحَلَكْتِسَ عَيَانَ وَخَيْرْ بَذَنَوْنَ حَلِدْ بَذَنْكُوَحَقَ الرُّمَيَّيِّ كوا حقا رميا لنا التاسرته والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوهم يغفرون كوا سوا كفغاده ذنبيا واوين يا مرك حناقانا الا فاع في يدك والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى هُ وَمِ رزَقَنهُ يق وَنكجب ر غض صدنا آغ مركادنا التشي عيد حضاض وَوحنك ساغننا وحكَب والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ حُمَانَ بَلْ كَدْ وَحُمَانَ يَدَ كَلَأْ قَفْكِ سَيَسْكَعُ فِيهِ وَأَنَا آتِيَ أَجْرَكِ سَيَأْلَاسِنَ لَنَا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ من السَّبِيلِ ادس حقي دا داسات ماركي لا دلميا كدب كو واسد شوده السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أولائك لهم عذاب أليم وحاسد بصار يكو تدك ظلم يكون كبر ذلك كواس وحيليهن عذاب حنون بظن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قفكي سبر أو اسكع فيتا سوار لو قستؤل لجعل الله أكبر الله أكبر لا Ayyuha al-himaya rawa wa hayna 'adaniya bi-adam ka-wahi musiba kudha wa wahu ku-kasbada ghammihi waliba laba an la antu Allah subhanahu wa ta'ala majra 'id hajis qalinkarta min al Allah subhanahu wa ta'ala idan sagahin wa dadka u gargara ايها الاحباء <سؤال> ايضا وحيك الله اينا عبديني انا ودى الله سبحانه وتعالى بل ديسد اي مراكبته يدومه بده ودح سعدان سيله اي نفعيه دينا اكلنا الله دودونا دومه اي مراكبته وحالا غامعين اي دقاقان يؤديد حمانت اي قد حجران درتد الله سبحانه وتعالى وحوال بواقياه كمانا قرسونك وكومرمي آياتكي سمد حدا يقدر تيس منحلان ادعقاب تعالى اوغا قرقاري ايوه لحباية ذهن وحانك لوك قادن اصفاتك مؤمنين توحاك مدودة تشييس كالمين السعيل صلاة دعوه لأوغا حمانتو انده لغلابتو الدلمي ايسل وينه ويكفق يهن عديس الدلمي ايد يسد المدا المؤمنين تامك وحد غدب تحقوا ذا ويدسدان اني هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لم ما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل قاف كي الا دومينا يا مهل سكه يا بعدي وحارك سا هي قولها يا مسؤولة قال كارتا قبلغوا الله بتأدونك وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 ظالمين في عذاب مقيم وحضر كيس ايقولو باندي نارته ولا خش وسند لهاس نس قرسادي وخوغا فيرين كو اي مؤمن انته وحيدنك وخساري وما كان لهم مِن أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ أَوْمَا سُقْنَانٍ أَوْلِيَا وَقَرْقَرْتَ لَكَ سَكَوْقَ فَالَّبَادِيَا نَجِدُوا كُتَوْسَ أَوْمَا سُقْنَانٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير الله أجيب أمغلكار انتيسا نذيني مال مال ألعلنكر مال تاس مال كاس ديم السقنان وحلم غنقلئي إن كراد فإن أعرضوا فمال أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ حدّي جيسدان كومان الديرين إنا دلال سكر كودة دشادا ماهوحان قارسين هاين مركان لدنسين الدكال نحاريس وفرحان سي كبرا حدّي أسيبت حمان أي قعمه ودكو كسبدن Humalai ga'ma hada kukas badana insank lillahi mulku as wal-ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha اللَّهُ أَيْسْكَ لَنُكِ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحُونَ أَبْرَ وَحُونَ دُونَ وَحُونَ سِيَ عِيدُ دُونَ قَبْدُ حِيدُ دُونَ نَوِيلَ أَوْ يَزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اما هو يسقدرى ولاليا قبل اد دون انا وحه قد ما دليس الله وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء إنهُ عليهلي حكيم وَم سضَدد ك على الله ضله وَ حم ياان موكَ هله حجاب كذاشي أم صدر مَض مركاسوح يضائذًا ك علىوحضنا الله وَصر حكيم وَوكذلِكأَ حن إلَكَ رووحم مِن أمرنَاء ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سَأَسْقِيكَ أَيُّهَا الْعِيرُ نُورَ الْأَمْرِكَانِ وَقُرْآنَكَ مَا آدَنَ قَوْلَ الْقُرْآنِ لكن وحان كدغنا نورا دونو دونو دونو دونو دونو دونو ان كحلون ان عدان النبي واحد كحلون ندك جد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الا الى الله تصير الأمور شيد الله اسلى وكان يسكنات حكمك سمواتك يا ذلك حقا الله اكبر الله اكبر لا <تصفيق> ايها الحبا يرها وحان قدناينا ووددن الله اسكلى سبحانه وتعالى عدود دون و هنون يعدوننا و بعضيها عالمن ثنا وحل لكل مقتيامها دل ليعذاب درن وجك ها دبا ايها الحب انت قيامها لجارن ويننا الله جبنا شرع غي سنه سي خسارها لوه بدباد من اجت عدن الله سبحانه وتعالى حين مال انت غرغار كرا أيها وهلا حبا النبينا صلى الله عليه وسلم يا انت الرعدي الرميس وحاسارا هنا يحقق غارسيا خلقيا غارس انتدت كي حقا لغارسينه يا وحك ايها الحب الله سبحانه وتعالى يا يا وادن وسقنات وحور بابونا ابو راعد الرب وقبل ايوسين ادربنا ولال ايوسين ادربنا وسقدر ولال يا قبل ادربنا وكقد نعمات تاسنا وحين عدين اس لبد اسقطت انشان شغل لهن عرور تال بحنا ايو الله سبحانه وتعالى وحول بوغ أيها الأحباء <سؤال> الله <سؤال> سبحانه وتعالى وحوء وحيوذ النبي يدي سيدو أغو وحيوذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن الله أيا أدو مدي سجدك توسن كهانوني عدو دونه استغانا وحول بإسكالي حقيسان اللوحل أمورها هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين